فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم فرجعوا بعد خروجهم الى حمراء الاسد بثواب عظيم من الله وزياده في درجاتهم وسلامه من عدوهم فلم يصبهم قتل ولا جراح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 وإطالة عمرهم على ما هم عليه من كفر خير لأنفسهم ليس الأمر كما ظنوا وإنما نمهلهم ليزدادوا اثما بكثره المعاصي على إثمهم ولهم عذاب مذل هذه الآية الكريمة أيها الإخوة قفوا عندها كثيرا فأنت حينما تتجدد عليك النعم وأنت مقبل على المعاصي مدبر عن الله تعالى فاعلم أن هذا من الاستدراج وأن الله سبحانه وتعالى يمدك بالنعم حتى يقيم الحجه عليك بتفريطك بالعمل الصالح فليحذر الإنسان التفريط وليحذر الإنسان أن الله يمده بالنعم استدراجا. وتأمل هنا قال ليزدادوا اثما قال ولهم عذاب مهين العذاب المهين الذي ليس وراءه كرامة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 ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير ولا يظنن الذين يبخلون بما آتاهم الله من النعم تفضلا منهم فيمنعون حق الله فيها لا يظن أن ذلك خير لهم بل هو شر لهم لان ما بخلوا به سيكون طوقا يطوقون به يوم القيامة في أعناقهم يعذبون به والله وحده يقول ما في السماوات والأرض ولله وحده يقول أن يرجع ولله وحده يقول ما في السماوات والأرض وهو الحي بعد فناء خلقه كلهم والله عليم بدقائق ما تعملون وسيجازيكم عليه وتنبه أيها الاخوه لقوله تعالى ولله ميراث السماوات والأرض وتنبه لما جاء في التنزيل وأحسن كما احسن الله إليكم وليعلم المرء أنه إذا منع خير الله او إحسان الله او منع الخير أو منع الإحسان فإنما يمنع فضل الله على عباده فاياك اياك أن تمنع الخير يا عبد الله من فوائد الآيات ينبغي للمؤمن أن لا يلتفت إلى تخريف الشيطان له بأعوانه وأنصاره من الكافرين فإن الأمر كله لله تعالى لا ينبغي للعبد أن يغتر بإمهال الله له بل عليه المبادرة إلى السوبة ما داب في زمن المهل قبل فواتها البخير الذي يمنع فضل الله عليه إنما يضر نفسه بحرمانها المتاجر مع الله الكريم الوهاب. وتعريضها هذه يوم القيامة اللهم أكرمنا ولا تحرمنا يا أرحم الراحمين واجعلنا سببا في بث خيرك وعلمك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم دبر لنا الخير اللهم دبر لنا الخير واجعلنا من أهل الخير أجمعين اللهم احفظنا واحفظ من معنا واحفظ من يسمع كلامنا اللهم اجعل هذا الكلام كلاما باقيا إلى يوم الدين ينتفع منه الخلائق ويكون حجة لنا بين يديك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من إذا مات انقطع سيئاته واجعلنا يا رب من إذا مات لم تنقطع حسناته هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين